وعندما ضعفت الخلافة العباسية بعد مقتل الخليفة المتوكل، أصبح قطع المؤن الغذائية سياسة ثابتة بين الفرق المختلفة ضمن تكتيكات الصراع السياسي.